ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا التعريف يشمل الإيمان ويشمل الإسلام جميعا لا بد منهما الذي عنده إسلام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 يترك الاعمال فهذا ايضا لا يفيده ايمانه شيئا ولهذا الله جل وعلا يقرن الايمان بالعمل في كثير من الايات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هذه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 وكان أكثر الكفار عندهم إيمان في قلوبهم صدقون في قلوبهم يعترفون في قلوبهم ولكنهم لا يعملون بجوارحهم ولا ينطقون بألسنتهم لا ينطقون بألسنتهم فلا يشهدون أن لا إله إلا الله الله وأن محمدا رسول الله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 واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هؤلاء هم أهل التقوى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 يشتغل مع نفسه ومع إخوانه بصفات الإيمان وخصال الإيمان هذا هو المؤمن، وأما الذي يبدع الإيمان ويعطل الأعمال ويعطل هذا ليس بمؤمن، لا يعتقد بقلبه ما يقوله لسان ليس بمؤمن، ومن الناس من يقول آمنا بالله من يوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله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 وقالوا الإيمان بالقلب وأم الأعمال فإنها مكملة أو هي شرط للإيمان أو أو إلى ما يقولون هذا كلام باطل الأعمال من الإيمان جزء من الإيمان ولا يتحقق الإيمان ويصدق ويثبت الله بالأعمال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا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 لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فمن كان على منهج الرسول وعلى طريقه الرسول واصحابه فهو امامنا ومن كان مخالفا لمنهج الرسول فاننا براء منه قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا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 وأنه اختلاف ليس يسير وإنما هو اختلاف كثير سيرى اختلافا كثيرا وكما في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحد قالوا من هي قال من كان على ما أنا عليه أصحاب هذه طريقة جهل الإيمان ومنهج اهل الإيمان ومن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 أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه بخلاف المرجئة إنهم يقولون لا الإيمان ما يزيد ولا ينقص الإيمان في القلب فقط ولا يزيد ولا ينقص والأعمال ليست داخله فيه، لذلك ما يزيد ولا ينقص وهذا ضلال هذا خلاف القرآن الله جل وعلا يقول وإذا تليت عليهم آياته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 والباقيات الصالحة هؤلاء يقولون لا ما يزيد هذه مخالفه كتاب الله عز وجل كذلك ينقص بالمعاصي كل ما الانسان عصى الله نقص ايمانه حتى ربما لا يبقى عنده الا ايمان ضعيف بمقدار حبه خرجه كما قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع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 للمعاصي تضر تنقص الايمان واحيانا تذهب بالايمان ولا يبقى في قلب الانسان ايمان يضعف يضعف حتى ربما انه ما يبقى في قلبه ايمان وفي وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وراء وليس وراء ذلك من الايمان حبه خرد فالايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي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 تنقص الإيمان أشد مما تنقصه الذنوب الصغائر، إلا أن الذنوب الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات المراد السيئات الصغير فاجتناب الكبائر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 أصاحبها كامل الإيمان وهذا ضلال إلى شك أهل السنة والجماعة توسطوا فلا هم أخرجوه من الدين كما تقول الخوارج ولا هم حكموا له بكمال الإيمان كما تقول المرجئه بل قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا هو المذهب الحق الذي تدل عليه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 في الايه الأخرى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما من المؤمنين قال من المؤمنين سماهم مؤمنين وهم يقتل بعضهم بعض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصروا إن الله يحب المقصر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 وجِئ بشارب خمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد جلده فقال أحد الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يوتابه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنه أما علمت أنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله أما علمت أنه يحب الله ورسوله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 ولا وهو مذهب أهل السنة والجماعة بهذه المسألة العظيمه التي زلت فيها أفهام كثيرة، ولكن هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمعاصي لا يتساهل بشأنها لأنها تهلك صاحبها وقد تخرجه على المدى البعيد تخرجه من الدين.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 هذه المسألة العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحا وفقًا في في دينه ومعرفة لأحكامه وعملًا بطاعته سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.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 الذي يهرف ما لا يعرف واما التشكيك في كتب الشيخ وعدم نسبه صحه نسبتها هذا كله ايضا من التجني على الحق اذا قلنا ان, إن هذه الرسائل ما هي بالشيخ اذا نقول صحيح البخاري ما هو بالبخاري صحيح مسلم ما هو بالمسلم ونقول كتب العلماء ما هي لهم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 هناك من يقول بأن من ترك العمل الظاهر بالكليه لا يكفر، ويستدل على هذا بحديث لم يعمل الحيرن قط وحديث صاحب البصاقة. أما هو الرد على هذه الشبه؟ هذه طريقة أهل الزيف يأخذون حديث واحد ويتركون الأحاديث، يتركون الآيات. أهل الراسخون في العلم يجمعون بين الأدلة، بين كلام الله وكلام رسوله، وفسرون بعضه ببعض.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 ان شاء الله ولي قاده يقول اذا كفرنا المعين هل نقول انه في النار سواء كان هذا المعين كفره اصلا كاليهود والنصارى ام مرتدا نقول من مات على الكفر فهو في النار ومن مات على الايمان فهو من اهل الجنه نقول كذا وام الافراد والمعين الله اعلم به لكن نقول من مات على الكفر فهو في النار ومن مات على الايمان فهو في الجنه هذه القاعده نعم حسان الله عليك وهذا يقول قرات في رساله صغيره عنوانها حكم تارك الصلاه نص صاحبه على ان من كفر تارك الصلاه تهاونا وافق الخوارج والتقى معهم ويقول الاعمال شرط كمال وابن القيم حاره ولم يجد جوابا لبعض الاسئله التي اوردها رحمه الله في كتابه الصلاه وحكم تاركها علما بان هذه الرساله الصغيره متداوله وهناك من يدرسها ويشرحها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 وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد و بين الكفر والشرك ترك الصلاة هذا صريح فأن من ترك الصلاة إنه كافر مع الكفة ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها بل عمم صلى الله عليه وسلم بين العبد و بين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر هل لأحد كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ما شاء لكن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا في اهل النار ما سلفت في سقات قالوا لم نكن من المصلين اول جواب قالوا لم نكن من المصلين وهذا يقول له ما هو كفر معنى هذا أنه ما... انهم في الجنه والله جل وعلا يقول ما سلفتوا في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذا اول جواب له.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 في تحسين الأصوات وإخراجها بمضخمات بل وصل الأمر الى محاكاة المغنين بان يقوم المنشد بالنشيد ثم تدبلج صور طبيعية بما يسمى بالفيديو. كليب فهل هذا العمل جائز وهل التمثيليات والمسرحيات من وسائل الدعوة إلى الله أنا من أول الأمر من أول ما ظهرت الاناشيد أقول ما هي جائزه لأنها أغاني نوع من الأغاني وتشغل عن ذكر الله وفيها مفاسد أنا من أول ما ظهرت وأنا مستنكر لها وكتبت فيها وكان الناس يعني يستغربون في ذاك الوقت كيف اني أقول إنها ما هي بجائزه مع أنها هي من وسائل الدعوة أنا أقول لا ما هي بجائزه ولا هي من وسائل الدعوة هي من وسائل الله هي من وسائل الله ونوع من الاغاني وشف الآن وين تطورت وصلت إلى منتهنا لذكره السائل